بمنه وكرمه أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوم مغفور لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز أيها الإخوة والأخوات أقبل يوما فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه من الأغنياء أقبل أبو ذر أبو الدرداء أبو هريرة سلمان الفارسي بعض الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون إليه يشتكون من التجار من الأغنياء يشتكون من أبي بكر ومن عبد الرحمن بن عوف ومن الصحابة الأغنياء فلماذا يشتكون؟ هل منعوهم حقوقهم؟ هل أوقفوا عنهم زكاتهم؟ هل نافسوهم في إظهار الطعام والشراب؟ واللباس الحسن فقهروا نفوسهم أو احزنوا أولادهم لماذا يشتكي الفقراء من الأغنياء قال الفقراء يا رسول الله إن إخواننا الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويجاهدون كما نجاهد ولكن عندهم فضول أموال فيتصدقون ولا نجد ما نتصدق فقال عليه الصلاة والسلام لهم اولم أولا تجدون ما تتصدقون به قالوا لا يا رسول الله لا نجد ما نتصدق به وكأن الواحد منهم يقول يا رسول الله أنا لا أكاد أن أجد طعاما أطعم به أولادي كيف أتصدق ما عندي كسره خبز ولا شق من تمره ليتصدق بها يا رسول الله لا نريد هؤلاء الأغنياء أن يسبقونا فقال عليه الصلاة والسلام لهم أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموا سبقتم من قبلكم ولم يسبقكم أحد ممن يجيء بعدكم قالوا نعم يا رسول الله ما هذا الشيء الذي نسبق به الاغنياء ولا يستطيع أحد أن يدركنا ما هذا الشيء وقال عليه الصلاة والسلام تسبحون الله يعني اذا صليتم تسبحون ثلاثا وثلاثين وتحمدون ثلاثا وثلاثين وتكبرون أربعا وثلاثين وفي روايه ثلاثا وثلاثين وتتمون المئة لكن هذه الروايه قال تكبرون أربعاً وثلاثين هذه مئة قال فإنكم إذا فعلتم ذلك سبقتم من قبلكم ولم يدرككم أحد ممن يجيء بعدكم ذهب الفقراء فرحين مستبشرين بهذه الهدية فلما انتهت الصلاة وإذا أبو الدرداء يسبح وإذا أبو ذر يسبح وابو هريرة يسبح فالتفت عبد الرحمن بن عوف والتفت أبو بكر والتفت أغنياء الصحابة ثم سالوهم ما هذا؟ قالوا قد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا وكان منا معه كذا وكذا أخبرهم بالقصة فلما كانت الصلاة التي بعدها وإذا عبد الرحمن بن عوف يسبح وإذا أبو بكر يسبح وإذا أغنياء الصحابة يسبحون فذهب الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى قالوا يا رسول الله قد علم إخواننا من الأغنياء بما علمتنا ففعلوا مثلنا يا رسول الله فعلمنا شيئا آخر وقال عليه الصلاة والسلام لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل حل كثير من المشاكل بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الذكر له فضائل له أوقات له أحكام فقهية له مخالفات شرعيه ربما وقف وقع فيها البعض فما هي هذه الفضائل وما هي الاحكام الفقهيه المتعلقه بالذكر وكيف يستطيع الانسان ان يعرف اعلى وافضل الاذكار وكيف كان حال الصحابه رضي الله تعالى عنهم مع الذكر وكيف كان حال النبي عليه الصلاه والسلام وهل ذكر الله تعالى ان الانبياء السابقين كانوا ايضا يكثرون من الذكر ام لا ونتحدث عن ذلك خلال هذه الساعة التي معنا الأنبياء السابقون أنجاهم الله تعالى من الكربات بالذكر فقال الله جل وعلا عن يونس عليه السلام الذي دعا قومه إلى عبادة الله وترك ما يقعون فيه من الشرك فأعرضوا وفجروا وكفروا فغضب يونس عليه السلام وأقبل إلى سفينة في البحر أو قارب وأشار له ثم ركب معهم ومضى فلامه الله تعالى لما لم تستأذن قبل أن تفارق قومك فكانت له القصة لما ألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم يعني ملوم فنزل الحوت إلى قعر البحر فلما نزل إلى قعر البحر علم يونس أنه لا منجى من الله إلا إليه ولا مهرب منه إلا إليه كل شيء تخاف منه تفر منه إلا الله تفر إليه فلما رأى ذلك قال الله فنادى في الظلمات ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يقول ابن كثير فلما وصلت دعواته إلى السماء قالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة هذا الصوت دائما نسمعه يستغفر يسبح يهلل هذا الصوت مألوف عند الملائكة من هذا يا ربي قال الله تعالى هذا عبد يونس قالت الملائكة يا ربي افلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء قال الله تعالى بلا ثم قال الله تعالى عن يونس فلولا أنه كان من إيش المتصدقين المصلين البارين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون تسبيح يونس السابق وتهليله وتحميده أنجاه لما وقع في هذه الكربة لكن فرعون لما تلاطمت عليه الأمواج وبدأ يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ارتفع دعواته إلى السماء قالت الملائكة يا ربي هذا صوت منكر من عبد منكر من هذا يا ربي قال الله هذا فرعون ثم قال الله لفرعون الآن, الآن تذكرنا الآن تسبح وتهلل الآن تستغفر الآن لما وقعت في الكربة تذكرت إن فيه إله وفيه إيمان وفيه تعظيم وتبجيل وتحميد الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية هذا الفرق بين من هو مشتغل بالذكر وبين من هو غافل لما بعث الله تعالى موسى عليه السلام نبيا وجعل معه أخاه هارون نبيا وهي أعظم وأشرف وأكمل واسطة وقعت في التاريخ أنت قد تتوسط لإنسان في وظيفة تتوسط لإنسان فيزوج تتوسط لإنسان فيستأجر محلا تتوسط لإنسان فيحصل على هدية لكن موسى عليه السلام توسط لأخيه هارون فبعث معه نبيا أعظم واسطة وشفاعة وقعت في التاريخ فقال الله تعالى لموسى وهارون بعدما كلفهم بالذهاب إلى فرعون و دعوته وتحذيره مما هو عليه دلهم الله تعالى على السلاح الذي به يثبتون في دعوتهم ويذهب الله به الوجل والخوف من قلوبهم فقال جل وعلا لموسى اذهب انت واخوك بآياتي ولا ايش ولا تنيا ولا تنيا في ذكري لا تقصر في ذكري وأنت ماشي يا موسى سبح وهلل وانت واقف عند بيت فرعون سبح وهلل وعندما تقبل على الباب سبح وهلل وانت تتقدم بالخطوات إلى فرعون سبح وهلل وانت تستمع الى كلام فرعون سبح وهلل ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعلّه يتذكر او يخشى الذكر يعطي الإنسان قوة ويعطي الإنسان إيمانا ويجعله قريبا من الله تعالى ولذلك ذكر الله الذكر في القرآن ثلاث مئة مرة لأن الله يحبه قال موسى عليه السلام يا ربي علمني دعاء أدعوك به فما قال الله تعالى له يا موسى صلي وفعل كذا يا موسى إذا تصدقت قل كذا يا موسى إذا بررت وفعلت قل كذا دله على الذكر مباشرة لأن الله تعالى يقول ولذكر الله أكبر قالوا يعني أكبر من صلاة النافلة وأكبر من الصدقة وأكبر من الحج وأكبر من العمره قال هو أكبر العبادات ولذلك الصلاة فيها ذكر الحج فيه ذكر عند نحر الاضحيه فيه ذكر الصوم عند, الفط... عند الفطر فيه ذكر الذكر داخل في كل العبادات قال موسى يا ربي علمني دعاء أدعوك به وقال الله تعالى يا موسى قل لا إله إلا الله قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله وكأن موسى عليه السلام يريد عملا آخر يختلف عما يفعله الناس يخص به قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله فقال الله تعالى يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري يعني السماوات السبع بسكانها من الملائكة ومن في الجنة من الولدان والحور العين السماوات عظيمة وثقيلة ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام وسمك كل سماء سمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام هذه السماوات على علوها وعظمها لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع الاراضين بطبقاتها وكثرتها وغلظها وما فيها من صخور وبراكين وبحار لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع كن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله صارت لا إله إلا الله أثقل ولو أن السماوات السبع كن حلقة مفرغة يعني لو أخذت السماوات وصنع منها سوار الذي يلبس في اليد حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله كيف يا موسى تريد شيئا أعظم من لا إله إلا الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل ما قلت أنا والأنبياء والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد هو على كل شيء قدير الذكر يأتي في القرآن بمعاني يأتي بمعنى الإسلام ومن أعرض عن ذكري يعني من أعرض عن الإسلام يأتي بمعنى العلم فاسألوا أهل الذكر يأتي بمعنى القرآن وهذا ذكر مبارك أنزلناه يأتي بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني أضلني عن الرسول ما جعلني أتبعه بعد إذ جاءني يأتي بمعنى الصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يعني يسعوا إلى الصلاة يأتي بمعنى القرآن انا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون يأتي بمعنى الذكر التسبيح والتهليل كما قال الله يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لمحبه الله للذكر امر أن تختم العبادات بالذكر فقال الله تعالى فاذا قضيتم الصلاه ماذا تفعلون فاذكروا الله قياما وقعودا وقال الله تعالى عن الصوم ولتكملوا العده وماذا تفعلون ولتكبروا الله على ما هداكم وقال الله فاذا قضيتم مناسككم إذا انتهيتم من الحج كله فإذا قضيتم مناسككم ماذا تفعلون فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرا وقال لما ذكر الحج الأكبر عرفات قال فإذا أفضتم من عرفات ماذا تفعلون فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم هداكم إلى الدين القويم الصحيح ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يزرع في أصحابه محبة الذكر تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله كما قال الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ما أول صفة من صفات أولي الألباب الذين ماذا يفعلون يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض في معركة أحد كان أبو طلحة رضي الله عنه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فرمي أبو طلحة بسهم فابتعد عن السهم بسرعة لكن السهم أصاب طرف أصبعه فقطعه فلما قطع الأصبع قال ما يقوله الناس عادة عندما يأتيهم ألم مفاجئ قال حس كما يقول الناس أح أو أي قال حس فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لو قلت بسم الله لو أني قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون لفضيلة ما فعلت يعني لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون ليس لأن كلمة بسم الله أفضل الذكر لا أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك ولو الحمد هو على كل شيء قدير لكن لأنك لو قلت باسم الله في هذا الموطن بالذات لدل هذا أن القلب عامر بذكر الله وممتلئ به فأول ما يقفز إلى الذهن ويسري إلى اللسان عند المفاجأة والفزع دون تفكير الذكر لأنه مملوء به القلب قال لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون الذكر يؤدي إلى فلاحك في الحياة قال الله تعالى وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون والفلاح أحسن من النجاح الفلاح معناه أعم فإذا أردت أن تفلح في تربية أولادك تفلح في قبول صلاتك أن تفلح حتى في أمورك الدنيوية إنسان خرج إلى دكانه ويريد أن يصبح مفلحا ورابحا قل دعاء الخروج من المنزل ان فتحت دكانك اذكر الله ان كنت في محلك ترتب بضاعتك فاكثر الذكر واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون انسان يصنع شيئا انسان يعمل شيء في الكمبيوتر انسان يقضي اي حاجه من حاجاته كلما اكثرت من الذكر ادى هذا الى فلاحك واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون الذكر أيضا يعطي الإنسان قوة في بدنه قوة حقيقية وليس هذا غريبا الأمور النفسية الأمور النفسية تعطي الانسان قوة في البدن قد لا يحملها في غيره مثال احيانا لو شخص احيانا ربما يكون كبير في السن أو ضعيف البدن او غير ذلك ثم مثلا يصاب بحادث سياره هو واولاده تجد انه يفزع ويطلع ولده هذا ويسحب الثاني ويقوم الثالث ربما عشره في السياره يخرجهم لوحده قبل ان يصل من يساعده ويطلع هذا ويعدل هذا ويصلح هذا ثم لو انه كان في وهذا وربما هو مصاب ايضا ربما رجله أو يده ومع ذلك يستطيع أن يبذل شيئا لا يستطيع أن يبذله ربما وهو صحيح سليم ولو أنك تأتي به بعد شهر وتعمل التمثيل لنفس الموقف وطبعا الأولاد في السيارة وتقول لأريدك تنزلهم كلهم في خمس دقائق كما فعلت قبل شهر هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ ما يستطيع والأمثلة على هذا كثيرة تجد الواحد ربما لو سقط ولده وربما كان الولد ثقيلا وفزع الأب لحمل الولد وربما صعد به الدرج إلى الدور الثاني والثالث والخامس لكن لو في الأحوال العادية لو قال له الولد سليم يا أبي احملني واصعد بي ربما حمله ثلاث أربع درجات ثم قال يا ابني ما أقدر أكمل لكن الأمور النفسية تعطي الانسان في بعض المواقف قوة حقيقية وهذا مثبت علميا وهناك يعني أحداث فيسيولوجية حيوية تحصل في الجسم عند حالات نفسية معينة يعطي الإنسان قوة. فذكر ابن القيم قال إن كثرة الذكر تورث قوة في البدن. ثم قال ويدل على ذلك أن علي رضي الله عنه قال لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنها قال ألا تتعبين من العمل الطحن بالرحاء ألا تتعبين من جمع الطعام للفرس ألا تتعبين من استقاء الماء من البئر قالت بلى أتعب لكن كان علي رضي الله عنه بل الصحابة عموما كانت أحوالهم المادية في ذلك الحين في اوائل الإسلام كان يغلب عليهم الحاجة والعوز فقالت نعم أتعب لكن يعني ما في حل آخر قال ألا تريدين خادما؟ قالت بلى قال إن أباك قد جاءه اليوم سبي فذهبي فالتمسي منه خادما فذهبت فاطمة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصباح فلم تجده فأخبرت فاطمة عائشة بما تريد ورجعت إلى بيتها فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته آخر الليل كالا متعبا فقالت له عائشه يا رسول الله قد ها هنا فاطمة قال وما تريد قالت ذكرت كذا وكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام من اهتمامه بأهله ما أجل القضية إلى غد وقال غدا نرى الموضوع نحل المشكلة ما دام الأمر ليس عاجلا ولا طارئا لا كان عليه الصلاة والسلام يهتم بابنته في وهي في بيته وهي في بيت زوجها فخرج عليه الصلاة والسلام من لحظته حتى وصل إلى بيت صهره علي رضي الله عنه وطرق الباب فقال علي يا رسول الله على رسلك يعني انتظر انتجهز فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انتما على حالكما وفتح الباب فتغطى علي وفاطمة رضي الله عنهما فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام وجلس بينهما ثم سأل فاطمة عن مجيئها فأخبرته أنها تتعب من شغل البيت وتريد خادماً, خادما فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم قال بلى يا رسول الله تعطينا ما هو أقوى وأحسن من الخادم بلى يا رسول الله فقال إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله ثلاثا وثلاثين واحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله أربعاً وثلاثين كم المجموع مئة قال فإن ذلك خير لكما من خادم يقول علي رضي الله عنه فلزمت هذا الذكر فلم أتركه أبداً قيل له ولا ليلة صفين ليلة اشتد فيها القتال قال ولا ليلة صفين في أثناء الحرب لما أراد يأخذ راحة يسيره قال الذكر ثم نام قالوا فكانوا يرون منه من القوة في شيخوخته وكبره كما يرون من الشباب في العشرين والثلاثين الذكر فعلا يعطي قوة للبدن قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم واذكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا نعم يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل التسبيح والتهليل لا يعجز عنه أحد الكبير والصغير الغني والفقير الرجل والمرأة الفارغ والمشغول العالم والجاهل كلهم يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة لا تحتاج إلى وضوء لا تحتاج إلى استقبال قبله لا تحتاج إلى ستر عوره لا تحتاج أن تفعلها قائما أو قاعدا أو مضطجعا لا تحتاج أن تسافر لاجلها لا تحتاج أن تفعلها في جماعة لا تحتاج أن تخرج إلى مكان لتفعل هذا الذهري العبادة ومع ذلك رتب الله تعالى عليها اجورا عظيمه الفرق أيها الاخوه الكرام بين المؤمن والمنافق فيما يتعلق بالذكر ليس أن المؤمن يذكر الله والمنافق لا يذكر الله كلا المنافق أيضا يذكر الله ومع ذلك هو مذموم مع أنه يذكر الله لكنه مذموم الفرق بينهما أن المنافق قال الله تعالى عنه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ولا يذكرون الله الا قليلا لو احبوه لذكره كثيرا لكن لما ذكر الله المؤمنين قال يا ايها الذين امنوا اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فأرعي لها سمعك لانه نداء لك فاما خير تؤمر به او شر تنهى عن يا ايها الذين امنوا ها يا ربي بماذا تأمرنا انت تنادينا اذكر الله كم نذكرك يا ربي ذكرا كثيرا متى وسبحوه بكره واصيلا البكره الصباح والاصيل من بعد الظهر الى الليل يعني طوال اليوم سبحوه طوال اليوم وسبحوه بكره واصيلا ولما ذكر الله تعالى عشر صفات للمؤمنين ذكر الصوت وذكر الصدقات ولم يقل في هذه العشر صفات كلمة كثيرة إلا لما جاء إلى الذكر قال كثيرة فقال سبحانه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات هذه تسع صفات ما قال كثيره الصائمين والصائمات المتصدقين والمتصدقات ما قال المتصدقين كثيره الصائمين كثيره لكن لما جاء عند الذكر قال والذاكرين الله ايش كثيرا والذاكرات ما جزاؤهم اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما مغفره للسيئات ومضاعفه للحسنات الذكر يمحو السيئه ويضاعف الحسنة اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما وكل غافل عن الذكر دل على ان الشيطان يسيطر عليه قال الله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فماذا فعل بهم فأنساهم ذكر الله الشيطان أول شيء يفعل إذا سيطر على الإنسان ينسيه الذكر لأنك منذ أن تذكر الله ينصرف عنك الشيطان يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يعني يجعله ينام أكثر عن صلاة الفجر وغيرها قال فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقده ولذلك اللي يريد أن يعين نفسه على القيام سواء لصلاه الفجر أو, أو في غيره من, غيره من الأوقات أول ما تستيقظ من نومك قل لا إله إلا الله أو الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وليه النشور أو الحمد لله ولا استغفر الله أو سبحان الله وبحمده اذكر الله اذا استيقظ الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكر. أي ذكر فإنه بدل ما كان عليك ضغط مئة في المئة يرتفع الثلث فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده فإن توضع انحلت عقده فإن صلى انحلت عقده فأصبح طيب النفس اصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلا هذا الذكر كيف ان الله تعالى يبعد به عنك الشيطان نهى الله تعالى الانسان ان ينشغل ب اولاده وشؤونه عن الذكر وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهكم ايش أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الخاسرون للأجر الخاسرون في تجارتهم الخاسرون في تربية أولادهم فأولئك هم الخاسرون وأعظم فضائل الذكر أنك إذا ذكرت الله ذكرك وإذا نسيته نسأك فاذكروني أذكركم أذكروني بألسنتكم أذكركم عند فقركم فأغنيكم أذكركم عند ظلمكم فأنصركم أذكركم عند مرضكم فأشفيكم أذكركم عند جهلكم فأعلمكم أذكركم عند حيرتكم فادلكم فاذكروني أذكركم وقال تعالى نسوا الله فنسيهم لا يسبحون ولا يهللون ثم إذا وقع في قرب قال يا الله أنت ما ذكرت الله إلا عند الكربة تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده نسوا الله فنسيهم وقال جل وعلا نسوا الله فأنساهم أنفسهم الذكر يحفظ أولادك في البيت ويحسن تربيتهم ويبعد عنكم الشيطان يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت في الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني إذا أنت مسافر وتذكر الله فالله معك إذا أنت فاتح دكان وجالس في الدكان وتسبح وتهلل وتذكر الله فالله معك ويؤيدك ويربحك ويحميك ويوفقك دخلت المسجد وأنت تذكر الله الله معك قال وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي لو واحد الحاله يسبح ويهلل ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ وحد جالس عند ناس وقال لا إله إلا الله أو استغفر الله واته قل اللهم صلي وسلم على رسول الله ذكرني في ملأ أو حدثهم عن الله قال لهم مثلا يا جماعة احرصوا على الصلاة يا قوم احرصوا على حدثهم عرفهم بربهم ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ذكرته في ملأ خير منهم وان تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا وان تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا إلى آخر الحديث يقول ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس له وإن ذكر الله خنس يعني إن ذكر الله تراجع وهرب عنه قلة الذكر تؤدي إلى قسوة القلب قال الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله إذا رأيت قلبك قاسي عالجه بالذكر أقبل رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال له يا إمام أنا فقير ولا عندي مال قال عليك بالاستغفار فأقبل آخر قال عندي مزرعة وليس فيها قطر ولم ينبت فيها زرع قال عليك بالاستغفار فأقبل إليه ثالث قال تزوجت ولم يرزق بأولاد قال عليك بالاستغفار فسأله من عنده قالوا يعني أنت ما عندك إلا الاستغفار حل كل المشاكل قال أما سمعتم قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا كل هذه يجمعها الله لمن كان كثير الذكر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت والحديث رواه البخاري ومسلم وامر الله تعالى الانسان ان يبتعد عن الذين لا يذكرون الله اذا رايت واحد قليل الذكر انت مامور انك تبتعد عنه يقول الله تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا يحذر من مصاحبة الذي لا يكثر ذكر الله إلى هذه الدرجة رب العالمين يحرص الناس ويدلهم ويحسهم على الاكثار من ذكره حتى لما يسبح كثير ولا يهل الكثير لا تحرص على مصاحبته ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة نسال الله نجعلنا من هؤلاء وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله أن يذكرنا في من عنده يا رب العالمين ونشملنا يشملنا وإياكم والدينا والديكم برحمته ومغفرته وفضله وكرمه ورزقه وإحسانه يا رب العالمين وفي الحديث الآخر ما قعد ما جلس قوم مجلسا ثم لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار ناس جاءوا وجلسوا بعد العصر يتحدث بعضهم مع بعض أو ربما بعد المغرب أو بعد العشاء واستمر هذا المجلس ساعة وساعتين أحاديث متنوعة وقصص وسواليف وربما في طرائف وضحك لكن أعوذ بالله طوال هذا المجلس ما واحد منهم هلل أو سبح أو استغفر أو أعطاهم فائدة أو قرأ عليهم آية لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم قال إلا قاموا عن مثل جيفة حمار كأنما عياذا بالله اجتمعوا على جيفة حمار ثم تفرقوا عنها هذا يدلك على فضل من كان يكثر التسبيح والتهليل على كل أحواله يقول الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الباقيات الصالحات هي اربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال والباقيات الصالحات خير خير من المال ومن البنين خير عند ربك ثوابا وخير أملا وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الذكر في أكثر الأحاديث كان يحث أصحابه عليه لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام فضله جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ابن, قال ابن رجب في اللطائف والمعارف قال كان ابو هريرة يسبح في اليوم والليلة اكثر من اثنتي عشرة الف تسبيحة فقيل له في ذلك يا ابا هريرة يعني ما هذا لما فقال افتك بها نفسي من النار اجعلها حجابا بيني وبين النار الذكر ايها الاخوه الكرام والاخوات له احكام فقهية سأقف معكم فيما تبقى من الوقت على بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالذكر يجوز ذكر الله تعالى على غير طهارة لا يشترط أنك تسبح وتهلل وتستغفر أنك تذهب وتتوضى لكن إن كان الإنسان على وضوء فهو أفضل أفضل لكن لا تقل في نفسك والله إذا لن أسبحه أهلل حتى أتوضأ لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله سواء كان متوظي أو غير متوظي لا يسن أن ترفع الأيدي في الأذكار إلا إذا كان الدعاء واحد بيقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم استغفر الله استغفر لا إله الله أضر شريك لا, لا يسن أنه يرفع عيده لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة كنا نعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة يقول استغفر الله استغفر الله ما ذكرنا كان يرفع يده إلا في الدعاء هذا أيضا من احكامه الفقهية الأذكار المقيدة بمكان أو بزمان التزم بها في هذا المكان والزمان يعني مثلا لا تزد فيها ولا تنقص عند مثلا العطاس استن الإنسان إذا عطس يقول الحمد لله ما يجوز انك تزيد من عندك أشياء في الأذكار عند الطعام بسم الله وكل لو الإنسان دعا أحيانا مثلا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم مثلا اعفو عنا عن تقصيرنا بسم الله اللهم لا تؤاخذنا على إسرافنا مثلا لا بس لكن لا تجعلها مربوطة بهذا الذكر دائما ابن عمر رضي الله عنهما جلس يوما بين أصحابه فعطس أحدهم فقال هذا العاطس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ابن عمر استغرب من هذه الزيادة لكن قال يرحمك الله ثم جلسوا فعطس الرجل نفسه مرة أخرى فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عرف ابن عمر أن المسألة ما جاءت هكذا مصادفة لا الرجل يقولها دائما زياده من عنده يعني أنت ستكون أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم فتزيد أذكار فقال ابن عمر وأنا أقول والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعطس ويحمد الله فمن رغب عن سنته فليس منه كل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بعد العطاس فقط نقول الحمد لله كل الحمد لله بس لا تبدأ تزيد لأن أيها الإخوة إذا فتحنا الباب للزيادات ضاعت السنن يعني أنت اليوم زدت الحمد لله صلى سلم على رسول الله جاء واحد ثاني وزاد الحمد لله اللهم اغفر لي جاء الثالث زاد الحمد لله اللهم احفظ علي صحتي صار الناس يقولون يا جماعة طيب إيش السنة في العطاس علمونا كل واحد يجيب ذكر فجاءت الشريعة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجوز انك تخترع اذكار ما يجوز تخترع اذكار بعض الناس عند التثاؤب يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دائما هذا ليس سنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا تثاؤب احدكم فليكظمه ما استطاع ما قال وليقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لو كان فيها ذكر لدلنا عليه ولما يأتي الواحد يخترع ذكرا لو واحد قال يا أخي أنا أستعيد بلا مشتر تمنعوني لا نمنعك لكن لا تربط هذا الفعل بهذا الذكر نحن عندنا العطاس مربوط بذكر الحمد لله لكن التساؤب ما ربط بذكر لماذا تربطه لو أذننا لو أذنت الشريعة بالاختراع في الأذكار لضاعت السنن ممكن ياتي واحد واحد تحك اذنه فاذا حك اذنه قال مثلا اللهم اغفر لي كل ما حك اذنه قال اللهم اغفر لي فيسمعه ولده ويسمعه ربما طلابه في المدرسه او في او زملائه ويظنون انها سنه ودمت تبدا تنتشر هالبدعه كل من حك اذنه قال اللهم اغفر لي فتلتبس السنن بالبدع ولذلك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد الأذكار التي جاءت محددة بأفعال معينة التزم بها لا تخترع أذكارا من عندك كونك مرة مرتين قلت اللهم اغفر لي لما حككت أذنك صليت على النبي صلى الله عليه وسلم لما عطست ابت مرة مرتين قلت عذو لمشترجيم هذا ما في بأس نحن نتكلم عن المداومة على الشيء حتى يكون كأنه سنة ملزم بها هذا الذي فيه الحرج الذي نتحدث عنه الأذكار الواردة أيضا في زمان معين يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء حتى يمسي ومن قال حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح هذا ذكر محدد كذا في الصباح وفي المساء وقت صباح بعد الفجر أو في الظحى وفي المساء بعد الظهر أو بعد العصر أو حتى لو عند المغرب ذكر محدد لو جاء إنسان بعد الصلاه وبدأ يقول بسم الله الذي لا يضر مع الارض شيء في الأرض بس بس بسم الله الذي لا يضر مع يقولها عشر مرات يقول من وين جبت هذا الذكر هذا ذكر نقول لكن هذا ذكر محدد بوقت يا أخي هذا محدد بزمن معين مثل لو واحد بعد قاعد يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك قال من وين جبت هالذكر قال يا أخي ألب الله وأعظمه نعم لكن هذه التلب يا أخي مربوطة بعبادة معينة بالحج والعمرة في أوقات محددة وطريقة معينة ما يصرح أنك تأخذ الأذكار تركبها بعد الصلاة وتركبها في أذكار محددة التزم بتحديدها التزم بالتحديد الشرعي الذي وردت فيه أذكار الصباح والمساء في أذكار الصباح والمساء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخر في الصباح وفي المساء كون الواحد قالها مرة مرتين على سبير الدعاء اللهم أنت ربي لا إله بعد الصلاة دعا بها مرة مرتين عشر ما في بأس نحن نتكلم أيها الإخوة الكرام عن المداومة على الشيء المداومة نكتجعلها تجعلها بعد كل صلاة ولا بعد كل كذا أما لو احيانا قال هذا الشيء فلا بأس عليه لو قالها احيانا لا بأس عليه الأذكار التي لها وقت محدد إذا فات وقتها فاتت يعني مثلا معروف أن الإنسان بعد نهاية الوضوء هناك ذكران الذكر الأول من توضأ ثم قال كما في صحيح مسلم من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله في زيادة عند الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتظاهرين من قالها بعد الوضوء قال عليه الصلاة والسلام فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء طيب هذا ذكر عام تقول بعد الوضوء ولو قلت في غيره ما في بأس لأنه التهليل والتحميد وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستافرك واتوب إليك كتبت في رق رقه اللوح اللي يكون من طيب ثم جعل عليها طابع يعني غلفت فلم يكسر إلى يوم القيامة يحفظ له طيب لو إنسان توضأ ودخل المسجد وخلصت الصلاة وراكب السيارة رايح بيته قال آه أنا لما توضأت قبل الصلاة نسيت اني أقول سبحانك الله وبحمدك أشهد لنا الصفرك وتبرك تدري أبقولها الآن أقول خلاص فات وقتها وطال الفاصل فات وقتها الأذكار التي ينتهي وقتها خلاص ما, ما تأتي بالرجوع إليها مرة أخرى هذه لها موضع معين هذه لها موضع معين تلتزم به الأصل في الأذكار أن تقولها بصوت منخفض واذكر ربك في نفسك تضرع وخفيا وخفيا هو في الآية الأخرى وخيفا إلا الأذكار يعني واحد مثلا بيسبح ويهل المفترض أنه يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما هو بيقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الأذكار الأصل أنها تقال بخفية وب يعني بصوت منخفض اذكر ربك في نفسك لكن الأذكار التي شرعت بصوت عالي تقال بصوت عالي مثل التلبية مثل الأذان مثل الإقامة مثلا مثل لو واحد أراد يذكر الناس فقال لا إله إلا الله دارا اللهم صلي وسلم على رسول الله مثلا هذا لا بأس به لكن لا يبدأه في المجلس يقول سبحان الله بحمد سبحان الله عظيم سبحان الله بحمد سبحان الله عظيم سبحان الله بحمد يعني تعلمنا أنك تسبح وتهلل الأصل أن يكون في نفسك لكن لو قال أحياناً اللي لا إله إلا الله دلاشرين. هذا لا بأس به المواطن التي ورد فيها عدة أذكار نوع فيها يعني مثلا بعد الصلاة ورد عدة أذكار منها أنه يقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقولها مرة واحدة لأن 33 و33 و33, و33. هذه 99 فيتمم الرقم مئة بلا لا إله إلا الله. في, في ورد صيغة أخرى أن يقول سبحان الله عشر مرات الحمد لله عشر مرات الله أكبر عشر مرات. وفي صيغة ثالثة أن يقول سبحان الله خمسة وعشرين والحمد لله خمسة وعشرين ولا إله الله خمسة وعشرين والله أكبر خمسة وعشرين. هذه كم مجموعها؟ مئة. ما يصلح الإنسان يجمع الصيغ كلها بعد الصلاة تختار واحدة منها. عندك اليوم مشغول وتقوم بسرعة قل عشر عشر عشر عندك وقت قل خمسة عشرين خمسة عشرين خمسة عندك وقت مثلا أكثر أو أقل الأذكار التي وردت بعدة صيغ تقول هذه الصيغة مرة وهذه تنوع بينها لكن لا تجمعها لا تجمعها في مجلس واحد ايضا دعاء الاستفتاح ورد بصيغتين ورد سبحانك الله وبحمدك تبارك يسمك تعالى جدك إلى آخر ورد اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين الشرق وورد أذكار أخرى اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخر السنة أنك تنوع بينها تقول هذا تارة وهذا تارة ذكر الله تعالى في الخلاء بعضها العلم طبعا الاصل ان ما يذكر الله تعالى في مكان الخلاء ولكن ذكر بعض اهل العلم قالوا الخلاء اللي موجود اليوم غير الخلاء اللي كان موجود في عهدهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس اذا ارادوا ان يقضوا حاجتهم يخرجوا الى مكان الى مكان الغائط يختبئ وراء شجره وراء صخره كذا ويعني ويقضي حاجته لكن اذا كان الانسان في ولذلك في ذلك الموطن إذا أراد أن يكشف عورته ليجلس لقضاء الحاجة يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخباء ثم يجلس لأن المكان صحراء ليس مكانا مغلقا نقول والله قل الذكر قبل أن تدخله صحراء فذكر بعض الباحثين الفقهيين اليوم قالوا أن الحمامات اللي موجودة اليوم هي في الحقيقة لا تحفظ النجاسة فيها إنما النجاسة تذهب مباشرة إلى مكان آخر إنما هي موضع توضع فيه نجاسة وتذهب كما تعلموا المرحاض كرامكم الله وكذا توضع فيه مثلا نجاسة وتروح مباشرة لا تدخل وتراها أمامك كما هو مثلا في الصحراء أو نحو لو الناس فعلوا الغائط فيه ولذلك رخص بعضهم بالذكر في هذا الموطن اليوم قالوا لأنه لا يعتبر مكانا فيه بول وغائط فالبول والغائط حملته الانابيب الى مكان آخر هذا قول بعض الفقهاء اليوم وقال بعضهم كلا بل يبقى اسمه حمام وكنيف فلا يذكر الله تعالى فيه بل عندما يريد أن يدخل يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث واذا خرج قال غفرانك لكن لا يذكر الله تعالى في داخله وإن سمع الاذان ردد في داخل نفسه ولا اراد يتوضا قال بسم الله في داخل نفسه لكن لا يرددها بصوت لا يرددها بصوت مسموع الذكر يجوز للانسان حتى لو كان يعني على جنابه أو على أي حال لا بأس الإنسان أن يكثر من التسبيح والتهليل والاستغفار إذا كان على هذا الحال قراءة القرآن هي أفضل الأذكار طبعا قراءة القرآن هي أفضل الأذكار ياتي بعدها لا إلى الله وحده شريك لا إلى اخره استعمال الأجهزة الحديثة اليوم في الذكر ما حكمه استعمال مثلا ما يسمى بخاتم التسبيح هذا اللي يوضع على الاصبع ويبدأ سبح ويضغطه ويعد الاذكار مثلا او السبحه ما الحكم في هذا هل هو جائز او غير جائز عائشه رضي الله تعالى عنها لما كبرت لما كبر سنها صارت رضي الله تعالى عنها مع الذكر يلتبس عليها العدد مثلا تريد ان تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد ولك كل شيء قدير مئة مره فتتلخبط في العدد فاحضروا لها إناء في حصى مئة حصى فتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان, الله سبحان الله او ربما كان الاناء تحتها تحت مثلا عند رجليها وهي جالسه تخرج حصات سبحان الله حتى ينتهي تعلم انها قالتها مئة مره وقال أهل العلم الذي لا يستطيع أن يضبط بالتسبيح والتهليل باصابعه فلا بأس أن يستعين بمثل هذه الطرق سواء المسباح أو, التسبيح أو خاتم التسبيح وإلا فالأصابع مسؤولات مستنطقات فالأصابع تشهد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم فاليد تشهد يوم القيامة أنها سبحت وهللت أما المسبحة وغيره فتفنى ولذلك الأفضل التسبيح بالأصابع لكن إذا كان لا يستطيع أن يضبط فليستعمل هذه الطرق هذا أمر الأمر الثاني إذا كان وجود السبحة معك يشجعك على التسبيح والتهليل فاتخذ سبحة ما عليك بس لو قال واحد أنا والله ليس قصدي أضبط بها لكن سبحان الله إذا صارت في يدي تذكرت التسبيح والتهليل نقول استعملها أو قال والله أنا وأنا ذاهب للشغل سيارة والزحام أجعل خاتم التسبيح في يدي سبحان الله يا أخي إذا صرت أضغط عليه ثم نظرت وإذا انا قلتها مائتين ثلاثمائة مرة أشعر بالتشجع فأقول أبتمم إلى ألف هو يشجعني أكثر من أنه يضبط العدد بس أبغى أشجع نفسي أوه اليوم الحمد لله كملت ألفين أمس كنت ألف اليوم ألفين بكرة إن شاء الله أزيد إذا كان وجود هذا الجهاز أو السبحة في اليد يشجعك على التسبيح والتهليل أكثر فاستعمله ولا بأس عليك من كان لا يحسن العربية واحد قلنا له مثلا سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك قال والله ما أعرف طيب قل خلقتني قال خاء خا خا الخاء ما أعرف أقول الخاء اصلا أعجم القاف خلقتني ما أعرف أقول قاء خاء ضاء ما الأحرف ما أستطيع أن انطقها فأنا يعني لا أستطيع نقول له حتى لو كتبت لك بأحرف لاتينية أو بأحرف تعرفها أنت لغتك لكن بالصيغة العربية يعني مثلا يكتب مثلا بالإنجليزي خلاقة تاني بال بالإنجليزي يكتبها لا يكتبها بالعربي لكن ما يجي باللفظة إنجليزية لا يترجم اللفظة ويبدأ يقول مثلا خلقتني لا يأتي باللفظة العربية نفسها لكنها بالأحرف الأعجمية هذا لا بأس به هذا لا بأس به أن, أن يفعله المرء إذا جاء به بالالفاظ الأعجمية بالأحرف إذا استطاع لو قال لك أنا ما أستطيع أبدا نقول إذا نقرأها مترجمة حتى يتيسر لك بعد ذلك أن تقرأها باللفظ العربي أما الدعاء العادي فيدعو بما شاء بأي لغة واحد يقول اللهم اغفر لي ورحمي اشفي ولدي المريض يا ربي فلان ظلمني يا ربي فلان أخذ مالي يا ربي نقول لا لابد تقولها بالعربي لا هذا لا يشترط بالعربي لو قالها بلغته ليكون أحضر لقلبه فلا لا بأس عليه بذلك ولا يكلف أن يقولها باللغة العربية ما دامت يعني اللغة العربية ربما تثقل عليه أخيرا أيها الإخوة والأخوات الذي يكثر من الذكر والله سيشعر بأثر ذلك في حياته فعلا ستشعر باثر في حياتك الذي يكثر من الذكر وهو طالع من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان الذي يذكر الله عند دخوله لبيته لا يدخل معه شيطان ويقول الشيطان لا مبيت لكم الرجال هو داخل قال بسم الله أو قال السلام عليكم أو قال لا إله الله لا مبيت لكم الذي يذكر الله عند نومه يحميه الله تعالى بإذن الله من الضرر والكوابيس والأذى كلما صار الإنسان متلبسا بهذا الذكر ذاكرا لله مسبحا حامدا حريصا على أذكاره محفظا لأولاده إياها فإنه بإذن الله تعالى يجد هذا الأثر على نفسه وعليهم أسأر الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا أسأر الله أن يملأ قلوبنا بحبه ومعرفته وأن يشغل ألسنتنا بذكره اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين اللهم أسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة اللهم أسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته. ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقتها ولا تدع من عليه دين إلا يسترطله قضاء دينه ولا من لا يجد مالا إلا وسعت عليه يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ أهلنا المسلمين في كل مكان اللهم كن للحق وأهله في بلاد اليمن اللهم صب عليهم الخير صبا صبا اللهم مكن للحق وأهله بينهم اللهم احفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم كل أهلنا في بلاد الشام كلهم أيدا ونصيرا وقائدا وظاهرة وكل أهلنا في العراق وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم وجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك يا عظيم المن يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم نرفح أي لا بس بس مرة واحدة عند النوم وفي المساء فقط مرة واحدة نعم.